בוקט 2. שמונים ואחת ואחידון ותמאנון ואחיד עבר אחד אלמרדי ואחד לכתוב يكتب هو كتب مختاب هو كتب خطاباً هو كتب خطاباً وهي كتباً غلويا وكتبت هي بطاقة وكتبت هي بطاقة لكرو يقرأ يقرأ مين أ مجلة مة هو قرأ مجل مصورة في وقرأت كتاب وقرأت هي كتاب يذ يخذ لكجاريا هو أخذ سجارة هو أخذسيجارة فيلك خخات شوكو هي أخذت قطة شكوة هي أخذت قطعة شكولاتة هو ال نئمان أ حي نئما مكن وفيا ولكن هي كانت وفي هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وف صللا أحي كان سووللا ولكن كانت مشتدة كان سووللا ولكن هي كانت مجدة هويحي هو كانفققيرا ولكن كانت غنية كانفققياً ولكن هي كانت غنيةلو كاسف غ خوط هو؟ ما كان لديمال بل ون هو ما كان لديمال بل ون الله ح مزال ال بز هو ما كان محظظا بل منحوس هو ما كان محضظا بل منحوسله راك نخشال هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو لو هيا مغوطسة إلا لو مغوطسة هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو الش إلى الشار ما كان سعدا بل كان تعيس هو ما كان سعدا بل كان تعيس هود إلى الله نخد ما كان ودوداً بل كان غير ودود هو ما كان ودوداً بل كان غير ودود